كنا وصلنا في الدرس الماضي الى الكلام على الحديث المعلم وعرفنا ان الحديث المعلى هو الحديث الذي تظهر فيه عله خفيه تؤثر على صحته وللعله قد تكون في السند وهذا في الغالب في غالب الاحاديث الموصوفه بالعله تكون علته في السند وقد قد تكون العله في المتن وهي قليله ولذلك اشار الناوين علي الحافظ العراقي رحمه الله بذلك وبين ان العله في متن أقل من العلة في السنة. قال وهي تجيء غالباً في السنة تقدح في المثل بقطع مسندي أو بقطع مسندي أو وقف مرفعاً وقد لا يقدح في البيع أي بالخيار صرحه. أي إن غالباً العلة إنما تكون في السنة وإذا كانت في السنة وهي مؤثرة أثرت على المثل. وقد تكون في المتن أيضاً ويقسم العلماء العلة الموجودة في المتن إلى قسمين علا مؤثرة وعلا غير مؤثرة وكذلك العلة في السند قد تكون مؤثرة وقد تكون غير مؤثرة وضرب لنا مثلاً بالعلة في السند غير المؤثرة بما روا يعلى ابن أبيت عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أو عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما البيع على الخيار ما لم يتفرق فهذا الحديث اشار العلماء الى ان فيه عله وهي ان يعلى ابدله عمرا بعبيد الله ولاكن لما كان كل من عبيد الله وعمرا ثقاتين لم تؤثر هذه الا الا هذا ما اشار الى قوله ديوه ابن عبيد عبد الله عمر بن عبد الله حين نقل ثم قال وعله المدني كفي البسمله ايوه هذا مثال اخر لكن هذه العله مؤثره وهي الحديث المروي عن انس انه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وفي بعض الروايات وعثمان كانوا افتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين هذا الحديث روى في بعض الروايات انهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم واعتبر العلماء هذه عله لان ثمه فرقا بيننا قولهم كان كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين وبين قولهم لا يقرؤون بسم الله لان الامام الشافعي رحمه الله فسر المراد بقوله لا يقرؤون يفتتحون الصلاه بالحمد لله يعني يبداون بسوره الفاتحه فانا من اسماء الفاتحه الحمد لله يقول الشافعي انما قصد الراوي بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبا بكر وعمر وأبضمان إنما يفتحون القراءة بسورة الفاتحة دون أن يتناولوا مسألة البسمة لأولئك لا لكن بعض الرواة رواه بالمعنى حسب ما فهم وظن أنهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم وهذه المسألة اختلت اختلافت فيها الروايات بين مؤكد انهم لا يقراون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءه ولا في اخرها وبين مؤكد اي قائل انه لم يسمع منهم قراءه بسم الله الرحمن الرحيم وبين روايات تثبت انهم كانوا يفتتحون الصلاه او يفتتحون القراءه ببسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه لما او في حديث انس رضي الله عنه انه لما سئل عن قراءه النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال كانت قراءته مد بسم الله الرحمن الرحيم يمد لفظ الجلاله ويمد الرحمن ويمد الرحيم فهذه الروايه اثبتت انه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لذلك حجب بعض اهل العلم على هذه الروايات بالاختراب وحاول البعض ان يجعل الاختراب بحمل بعض الروايات على بعض فحملوا روايه يقراؤون يفتتحون الصلاه بالحمد لله يعني بسوره الفاتحه على سبيل الاجمال دون ذكر للبسمله او لا وبقوله لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم على الجهر اي لا يجهرون بها وبع روايه كانت قراءته مدا بسم الله الرحمن الرحيم يعني على ان هذا كان في الصلاه وفي غير الصلاه وان النبي كان يقرا بسم الله لكن يجهر بها في الجهر او يسر بها في الجهر والسر ولذلك من نفى نفى الجهر ومن اثبت اسبت القراءه حيث سمع ومن قال يفتتحون بالحمد لله انما اراد بها جمله الصوره دون نظر الى افرادها لكن هذه الا الا كانت من العلل المؤثره في المتن وهي وان جاءت في المتن الا انها اثرت حيث حكم بعض اهل العلم على اضطراب الحديث ورجح بعضهم بعض الروايات على بعض من ما يدل على أن الاضطراب أو على أن العلة قادحة. قال وعلة المذنك نفي البسمة إذ ضن راوي نفيها فنقل وصح أن أنا سني يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل. وقفنا عند هذه المسألة من كلام الحافظ العراقي بعد. يعني من نثره بعد نظمه في نثره بعد نظمه قال واما عله المتن قال فمثاله ما تفرد به مسلم في صحيح واما هذا عن الروايه صحيحه من روايه الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن قتاده انه كتب اليه يخبره عن انس ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه حدث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها قالا ما رواه من روايه الوليد عن الاوزاعي قال اخبرني اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحه انه سمع س ابن مالك رضي الله عنه يذكر ذلك يعني الروايه السادس قالا ورواه مالك في الموطا عن حميد بن ان انس رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء ابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم وزاد فيه الوليد بن مسلم عن مالك بن صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعا قال ابن عبد الور وهو عندهم خطا يعني هذه الروايه المرفوعه وحديث أنس قد أعله السابع رضي الله عنه فيما ذكره البيهقي في المعرفة والمراد بالمعرفة يعني كتابه الذي سمّاه بمعرفة السنني والآثار وهذا الكتاب الذي جمع فيه الأدلة المختلفة فيها في معرفة السنني والآثار في المعرفة عنه يعني عن الإمام الشافعي أنه قال في ح... في سني حرمته جواب لسؤال أو ردة فإن قال قائل قد روا مالك فذكر يعني رواية مالك التي عندنا وهي من الرواية الوليد بن مسلم عن مالك قال فليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم أبي بكر وعمر وأسماء فكلهم لا يقرأ اسم الله الرحمن الرحيم قال قال الشافعي قيل له خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي وعدد لقيتهم سبعة أو ثمانية متفقين يعني كلهم اتفقوا في الروايه مخالفين له لمن مخالفين لل الروايه المذكوره اللي هي روايه حميد روايه حميد والروايه الوليد بن مسلم عن مالك قال والعدد الكثير اولى بالحظ من واحد فكان الشاذي رحمه الله رد روايه مالك ورجح عليها روايه الاخرين بسبب كثره العدد ثم رجح روايتهم بما رواه عن سفيان عن ايوب انقشاده عن, عن انس قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم كيف تفتتحون القراءه بالحمد لله رب العالمين فهذه ظاهرها انها توافق انهم ايه لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم قال الشافعي ان يبداون بقراءه امن القران قبل ما يقرا او قبل ما يقرا بعدها ولا يعني انهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم قال واحد كثير من بيان الشافعي في امام الحديث مثل هذا يعني ان هذه الروايه روايه قتاده عن انس انما تدلنا على انهم يقرؤون الفاتحه ولا يعني ذلك انهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم قال وحكى الترمذي عن الشافعي في معنى الحديث مثل هذا قال الدارقطني هذا هو المحفوظ عن قتاده وغيره عن انس قال البيهقي وكذلك رواه اكثر اصحاب قتاده عن قتاده اي أنه يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يعني بالفاتح. قال وهكذا رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثابت البناني. يعني أن أنس. فسمع قتادة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثابت وهؤلاء أجل أصحابي أنس. قالوا مما رواه عن قتاده هكذا ايوب السختياني وشعبا وهشام بن الدسوائي ابتدأ أن تكون ها لأن شعبة غير هشام وشيبان بن عبد الرحمن وسعيد بن ابي عروبه وابو عوانه وغيرهم اي كل هؤلاء رووه عن ان كاتاده قال ابن عبد البر هؤلاء خصاب اصحاب قتاده ليس في روايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط بسم الله الرحمن الرحيم من اوله من اول فاتحه الكتاب انتهى فبهذا ظهرت العله وانكشفت حيث جمع العلماء هذه الروايات وتبين من خلالها ان الروايات لا يقراؤون بسم الله الرحمن الرحيم تعتبر روايه مخالفه هو يقول لا ليس ادراجا وانما هو روايه بالمعنى حيث لما وجد الحديث يبتدعون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فهم أن مراده لا يقرؤون بسم الله الرحمن قال وهذا هو اللفظ المتفق عليه في الصحيحين وهو رواية الأكثرين وما أوله عليه الشافعي مصرا به في رواية الدارقطري فكانوا يستفتحون بأم القرآن في ما يجهر به قال الدارقطني هذا صحيح لانه يوافق الروايات يسطحون الصلاه بالحمد لله قال الدارقطني هذا صحيح وايضا فلو قال قائل ان روايه حميد منقطعه بينه وبين انس لم يكن بعيدا اي فهذه عله اخرى فقد رواه ابن عدي يعني في كتابه الكامل عن حميد عن قتاده عن انس لكن اذا صارت عن حميد عن قتاده عن انس فتكون خالفت روايات قتاده الايه المحفوظه وتكون عند اذن شاذته تكون شاذا لان حميد تفرد بها وخالف فيها ايه من هو اوثق منه قال ابن عبد البر يقولون إن أكثر رواية حميد عن أنس إنما سنعها من قتادة وثابت عن أنس فيحتمل أن تكون عن قتادة ويحتمل تكون عن عن ثابت لكن الرواية التي يصرح فيها أنها عن قتادة أزالت هذا الاحتمال الثاني وقال ابن عبد البر في الاستذكار. اذي كتابه الاستذكار قال اختلف عليهم في لفظ في لفظ اختلافا كثيرا مضطرب متدافع وقوله مضطربا متدافعا يعني لدرجه انه لا يمكن ترجيح احدى الروايتين على الاخرى وهذا هو وصف الاضطراب قال منهم من يقول فيه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وعمر ومنهم من يذكر اسمان ومنهم من لا يذكره تعتبر هذا احد وجوه الاضطراب فكانوا لا يبداون بسم الله يبداون بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من قال فكانوا لا يجهرون بذل الله الرحمن الرحيم تعتبر هذا أيضا من الاختلاف الموجب للاضطراب لأن قوله لا يبدؤون غير قوله لا يجهر و قال كثير منهم فكانوا يفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وقال بعضهم فكانوا يجهرون بذل الله الرحمن الرحيم وقال بعضهم كانوا يقرؤون باسم الله الرحمن الرحيم قال وهذا الاضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاء الذين يقرؤون باسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يقرؤونها وقولي اظن راوي النفيها فنقله أي اظن بعض الرواة فهما منه أن معنى قولي أنا س يستفسخون بالحمد لله أنهم لا يبسملون صرّاه على ما فهمه بالمَعنى. قال وهو مخطئ في فهمه. ومن ما يدل على أن أنثى روى الله تعالى عنه لم يرد بذلك نفي البسمة ما صح من رواية أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنثى ابن مالك روى الله تعالى عنه اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين او بسم الله الرحمن الرحيم فقال يعني انك لتسالني عن شيء ما احفظه وما سالني عنه قبلك وما سالني عنه احد قبلك قال وهذا الحديث رواه احمد بن اسمدي وابن خزيمه في صحيحيه والدارقطني لكن العلماء ايضا اولوا هذا الحديث على ان السائل لما سال علىسان بعدما نسي في حالتي ان كبر واصبح لا يتذكر كثير من اموره ولذلك لما ساله قال سالتني عن شيء نسيته وهذا لا ينافي الروايات الواردة عنه وقد عرفنا في باب علوم الحديث رواية من حدث ونسيه ومنقف أهل العلم من حكنه فقالوا إذا رواها عنه ثقة وهو ق يعني قاطع فيما روا عنه فهي حجة وإن نسي لأنه روا عنه قبل الاختلاف وروايته عنه قبل الاختلاف حجة واضح قال فإنك أو إنك لا تسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عن واحد قبلك قال رواه أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه والدارك متنه وقال هذا إسناب صحيح قال البيهقي في المعرفة في هذا دلالة على أن مقصود أنس ما ذكره الشافعي يعني من ان قوله يفتتح الصلاه بالحمد لله يعني بالسوره وليس المراد ذكر بسم الله او نفي وقد اعترض ابن عبد البر على هذا الحديث بان لان قال من من حضره عنه حجه على من ساله عنه في حال نسيانه يعني بان هذه الروايه لا ت الا الروايه الاولى لان جواب انس انما كان في حال النسيان ومن روي عنه انه كان يقرا بسم الله الرحمن الرحيم او كان يبتدئ الحمد لله رب العالمين فذلك احفظ ومن حفظه حجه على من ايه من لم يحفظ قال وقد يترد ابن عبد البرالا هذا الحديث بأن بان بأن قال من حضره عنه حجة على من سأله عنه في حال نسياني قال وأجاب أبو شامة وهو أحد أمة الشافعية بأنهما مسألة تانية ولا ينبغي أن يجمع بينهما ويخلط بينهما لأن الجمع بينهما يؤدي إلى الاضطراب لكن لو حملنا كل مسألة على وجهل بهذا نجمع بين الروايات ويزول الاضطراب وعند اذن يكون الجمع اولى من الترجيح لان في الجمع اعمالا بين الدليلين وفي الترجيح اهمال احدهما قال ابو شامه بانهما مسالتان السؤال ابي مسلمه عن البسمله وتركها والسؤال قتاده عن الاستفتاح يعني بما يبدا النبي صلى الله عليه وسلم بأي سوره وضيف اي مسلمين ان قتاده قال نحن سالناه عنه فصبح ان سؤال قتاده كان غير سؤال ابي مسلمه وبهذا جمع أبو شامة بين الروايات، وأما قول ابن الجوزي في التحقيق، حديث أبي مسلمة ليس في الصحاح فلا يعارض بنا في الصحاح، وأن لا إما اتفقوا على صحة حديث أنس، كأنه يقص حديث قتادة عن أنس، فيه نظر. فهذا الشافعي والدارقطني والبيهقي لا يقولون بصحة حديث أنس الذي فيه نفس البسمة. وفي الحقيقة العبارة هنا فيها نوع من الهم لا يلزم من العمل ومن القول به أنهم لم يصححو من القول بغيره أنهم لم يصححو. فالحديث صحيح وذكر في الصحيح لكنهم لم يعملوا به ولا يلزم من العدم من عدم العمل به ما في أي صحح قال وأما قول ابن الجوزي في تحقيق حديث أبي مسلمة ليس في الصحاح فلا يعارض مناف الصحاح وأن لئما تفقوا على صحة حديث أنث ففيه نظر فهذا الشافعي والدارقبي والديهقي لا يقولون بصحه حديث علسه الذي فيه نزل البسمله فلا يصح نقل اتفاق الا انه عليه ولا يرد حديث ابي مسلمه او لا يرد ولا يرد حديث ابي مسلمه بتوليه ليس في الصراحه قال فق الصحه ابن خزيمه والدارقطني ويبان فقد وصف انس قراءه النبي صلى الله عليه واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم روى البخاري في صحيحه من روايه قتاده قال سئل انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما كيف كانت قراءه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كانت مد ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم قال الدارقطني هذا حديث صحيح وكلهم ثقات وتابع عن انس الذي هو كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم قال وقال الحازمي هذا حديث صحيح ولا نعرف له إلا وبيه دلاله على الجهر مطلقا وان لم يقيد بحاله الصلاه فيتناول الصلاه وغير الصلاه قال أبو شAMA وتقرير هذا إن يقال لو كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الجهر والإسرار تختلف في الصلاة وخارج الصلاة، لقال أنا سال من شاء له أي عن أي قراءته تسأل عن التي في الصلاة أم التي خارج الصلاة، فلما أجاب مطلقا علم أن الحال لم يختلف في ذلك. وحيث اجاب بالمسبله دون غيرها من ايات القران دل على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يجرب المسبله في قراءته ولولا ذلك لكان انس اجاب الحمد لله رب العالمين او غيرها من الايات قال وهذا واضح لنا واضح قال ولما ان نقول الظاهر ان السؤال لم يكن الا عن قراءته في الصلاه كان الراوي قتاده وهو راوي حديث انس دا وقال فيه نحمس الله عنه يعني عن القراء انتهى هذا ترجيح لقراءه البسمله وقد قال الحازمي انه لا يعرف له عله ولم يختلف على قتاده فيه واما حديث انس دا فله علل سئل علاقه ذلك فيه هذا واحد وعله الشاذ عيد بخطأ الراوي في فهمه هذا اثنين وعله ابن عبد البر بالاضطراب قال ومن علله انه ليس متصلا لاننا قلنا ان روايه حميد عن انس غالبا تكون عن طريق قتاده او عن طريق ثابت قالوا ومن علله انه ليس متصلا بالسماع فان قتاده كتب الى الاوزاعي لكن الكتابه اذا كان الطالب عالفا ب خط الراوي فانها تعتبر من الاتصال قالوا والخلاف في الكتابه معروف كما سياتي فهذه الا لعله يعني غير قادحه أو أما وأما روايه مسلم الثانيه فان مسلما لم يثق لفظها وقساقه بن عبد البر في روايه الاثريين كانوا يفتتحون القراءه بالحمد لله رب العالمين وليس فيها نفي في البسمله رواها من روايه محمد بن كثير قال حدثنا الاوزاعي قال وهذه اولى من روايه مسلم لان تلك من روايه الوليد بن مسلم عن الاوزاعي بالعنعنه والوليد بن مسلم مدلس كما تقدم بل انه يدلس تدليس التسويه لكن ما ذكره اهل العلم من ان الاحاديث التي جاءت في الصحيحين مما رواه المدلسون تحمل على الاتصال حيث إن صاحب الصحيحين يتحرّي يعني الرواية إيه غير المدلّس. قال قال لأن تلك من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بالعنان والوليد مدلّس كما تقدّم وأيضاً فقد تقدّم قول البيهقي إن رواية إسحاق وثابتها كذا وهو خلاف ما يهمه عمل مسلم. قال وكثر التعليل بارسالي الوصف لي يقع على اتصال وقد يعللون بكل قضح في سن وغبلة ونوع جرح ومنه ومنهم من يطلق اسم العله لغير قاضح كوصف دقة يقول معلول صائح كالذي يقول صح مع شذوذ احتذي هات يذكر بها الامام الحافظ العراقي مساله او مسائل اخرى قال وكثر التعليل بالارسال كانه يريد ان يقول الاصل ان ان العله هي قادح خفي الاصل ان العله هي وصف قادح خفي لا يظهر لكن مع ذلك بعض علماء الحديث كانوا يعلون الروايه حتى بالعلله الظاهره فان الارسال عله ظاهره والارسال ان يروي الراوي عن من لم يسمع منه ان يروي عن من لم يسمع منه سواء لقيه أو لم يلقه، فإن الرواء عمن لقيه ما لم يسمع، فهذا يعتبر تدليس، وإن الرواء عمن عاصره وهو لم يسمع منه، فهذا الذي يسمى بالإرسالي الخفي، وإن الرواء عمن لم يدركه، فهذا هو الإرسال الجلي، فالإرسال الجلي. لا يعتبر ولا يسمى عله لانه امر ظاهر لا خفاء فيه ومع ذلك فبعض اهل العلم سباه الله يسميه بالايه يسميه بالعله قال وكثر التعليل بارسال للوصل أي إذا روى حديث متفصل وحديث مرسل، فبعض آل العلم يعلل الحديث المتفصل بالحديث ليه؟ إن يقوى على التفالي، وقد يعللون بكل قدحه، أي كل ما فيه قدح كان يكون الراوي فاسقاً يقولون فيه فلان وهو فاسق ما ظهوري فسقه وهذا الأصل أنه ليس إلا لأنه ليس بخفيٍ. على اهل النظر وكذلك منهم من يعل بالغفله اذا كان الراوي مغفلا وهكذا بكل جرح يجرح به الرواه ومنهم من يطلق اسم العله لغير قادح كوصل ثقه يعني اذا جاء الحديث من باب المزيد في مصفر الاسانيد لا تذيرونها عله مع ان هذه العله لا تقبح او كان يروى او يروى الحديث من طريق ثقه يبدل اسمه باسم غيره كما مر بنا في روايه عبد الله عبيد الله عبد الله بن عبيد الله بن دينار مع عمرو بن دينار فهذه وان كانت عله الا انها غير قادحه وكان الامام الحافظ العراقي يقول جرت عادة المحدثين على ذلك فلا ينبغي لاحد ان يعترض عليهم فيما جرت به العاده لان هذا مسلك سلكوه يقول ومنهم من يطلق اسم العله لغير قادح عند وفرذقه يقول معلول هنا طبعا استخدم الحافظ العراقي كلمه معلول وان كان هو قد اعترض عليها في ايش في أول التعريف قال ولا تقل معلول قل معلل أو قل معلل ولا تقل إيه معلول ومع ذلك قال هو هنا يقول معلول ولا ألا الضرورة الشعرية حملته على ذلك وإن كان الأولاء لا يستخدم هذه الكلمة يقول معلون صيغ يقول يعني هذا حريف صيغ معلول كما يقولون في بعض الروايات هذا حديث انشاء صحيح شان والذي يظهر لي والله اعلم ان العله اذا كانت غير قادحه لا ينبغي ان يوصف بها الحديث لان من شرط صحه الحديث سلامته عن الشذوذ والعله يقول معلول صحيح كالذي يقول فصح ما شذوذ اهتدي يعني سر على نهجه بعدا نظم هذه الأشياء بدأ رحمه الله يسوقها نشراء. قال لما تقدم أن لا ت تكون غامضة خفية في الحديث ذكر أنهم يعني علماء الحديث يعلون أيضا بأمور ليست خفية كالإرسال وفسق الراوي وبعثه. وهذه يعني وان كانت مؤثرات وان كانت تجريحات يقعدوا بسببها الحديث عن الصحه لكن لا ينبغي ان يقال انها عله لان من لوازم العله الايه الخفاء قال وبما يقضى اي وقد يعلون بما لا يقضحوا ايضا قال ابن الصلاح وكثيرا ما يعللون المر موصوله بالمرسل مثل ان يجي الحديث باسناد موصول او يجي ايضا باسناد منقطع اقوى من اسناد موصول فيعللون المتصله بذلك المرسل قال ولهذا استملت كتبه الى الحديث على جمع طرقه وقولي ان يقوى ان يقوى اي ان يقوى الارسال على الاتصال اي يغلب وقد يعلون الحديث بانواع الجرح من الكذب والغفله وسوء الحظ وفسق الراوي وذلك موجود في ذكر كتب علل الحديث وبعضهم يطلق اسم العله على ما ليس بقاعده من وجوه من وجوه الخلاف كالحديث الذي وصله الثقه الضابط وارسله غيره فيقضحون او فيعلون الروايه المتصله بالروايه الايه قال كالحديث الذي وصله الثقه الضابط وارسله غيره حتى قال من أقسام الصائح ما هو صائح معلوم ما هو صائح معلول هكذا نقله ابن الصلاح عن بعضه ولم يسم قائله أو لم يسمه يعني يسم قائله يقول الحافظ العراقي وقائل ذلك هو أبو يعلى الخليلي صاحب كتاب الإرشاد بلا علماء البلاد ابو يعلى الخليل قال في كتابه الارشاد ان الاحاديث على اقسام كثيرا صحيح متفق عليه وصحيح معلول وصحيح مختلف فيه ثم مثل الصحيح المعلل قال بحديث الراهب ابراهيم ورهمان والنعماني ابن عبد السلام عمالك عن, عن محمد بن اجلان عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للمملوك طعامه وشرابه قال وقد رواه اصحاب مالك كلهم في الموطا عن مالك قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا عن ابي هريره يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمالك روى هذا الحديث من الموطا بلاغ وجاء ابو يعلى الخليل فواصل اسناده فبعض علماء العلم يقول هذا حديث معلول لان مالك رواه بلاغا وفي الحقيقه ان هذه ليست عله لان ابي يعلى اورد سنهده فهو ظن ان مالك رحمه الله كان الى روى البلاغات وروى المراسيل يتجرى عليه بعض الطلاب ويسالونه فيذكر السنه وعبد الاخيال لا يتجرى عليه احد فلا يذكر السنه ومالك في بلاغاته التي جاءت في الموطا يذكر أهل العلم الذين تتبعوا كتاب الموطع أن هذه البلاغات جلها وصلا مع داية أربع بلاغات. قال قال الخليفة صار الح فق صار الحديث بتبين الإسنادي صحيحا يعتمدوا عليه أو بتبين الإسنادي صحيحا يعتمدوا عليه. قال الخليلي فق صار الحديث بتبين الإسنادي. صحيحا يعتمد عليه الاولى با الاولى با ما يتبين ايش يتبين قال وهذا من الصحيح المبين بحجه الظهرات قال وكان مالك يرسل, أحا... يرسل احاديث لا يبين اسنادها لنناقش العباره من اولها قال الخليل فقصار الحديث لتبين الإسناد صحيحاً. قال وهذا الحد وهذا من الصحيح المبين بحجة ظهرت. قال وكان مالك يرثى على حديث لا يبين إسنادها. وإذا استقصي عليه وإذا استقصى عليه من يتجاسر أن يسأله رب ما أجابه إلى الإسناد. يقول هنا لأن ال... الإمام العراقي يعتبر. يقول واتيت بلفظ معلول معنا هو في اول الباب قال لا تقل معلول وكذلك ابن الصلاح تبع لمن حق حتى كلامه في ذلك وهو الخليل اي قالوا معلول وقولي كالذي قول الى اخره أي كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ وما هو صحيح معلّم قال والن النسخة سمّت درمي وعلا فإن يريد في عمل فجناح له أي ومن الإطلاقات التي أطلقت على بعض اوصاف الحديث بانها عله النسخ بان الامام الترمذي يسمى الحديث المنسوخ يقول هو ايه معلول ويعتبر النسخ الا وكان الفاضل العراقي ينازع في ذلك يقول اذا اراد من حيث العمل اي انه متوقف العمل به فلا شك أنها علة لكن من حيث صحة السند ومن حيث إن النسخه لا يؤثر على صحة السند فلا ينبغي أن يوصف بذلك لأنه علة قال والنسخ سمى ترمذي علة فإن يريد في عمل فجنه لا أي وسمّ الترمذي النص علة من أين للحديث؟ وقولي فإن يرد هو من الزوايد على ابن الصلاح. أي ابن الصلاح لم يقل ذلك. فإن أراد الترمذي أن أنه علة في العمل بالحديث فهو كلام صحيح. فجِنح له أي من إلى كلامه وخذ به. وإن يرد أنه علة في صحة نقله فلا لان الصريحه هذه كبيره منسوخه وسيات الكلام على النسخ في فصل الناسخ والمنسوخ يقول الشيخ زكريا في كلامه قال الحديث المعلل قال ابن الصلاح معرفه علل الحديث من أجل علومه وأدقها وأشرفها وانما يتطلع بذلك اهل الفقه اهل الحفظ والخبره والفهم الساقط وسمي انت ما هو من الحديث بعله خفيه من علله الاتيه في سند او متن مشمول معلل يعني سميه معللا كما عبر به ابن الصلاح ولا تقل فيه هو معلول وان وقع فيه كلام كثير من اهل الحديث والاصول والكلام والعروبي من عله بالشراب إذا سقاه مرة بعد إيه بعد أخرى لا مما نحن فيه كأنه يقول إن المعلل ما خود من العلل والعلل غير العلة وقال ابن الصلاح إنه مذول عند أهل العربية واللغة والنووي يعني وقال النووي إنه لحن قال ابن ناظم والأجود المعل يعني الأجود أقول أن تقول إنه حديث معل كما في عبارة بعضهم وأكثر عباراتهم في الفعل أعله فلان بكذا وقياسه يعني في اسم المفعول أن يقال معل هل معنى وقياسه معل وهو المعروف لغه قال الجوهري لا عله الله اي لا اصابك بعله انتهى يعني كلام الجوهري وقوله والاجود المعلل اي اجود من المعلول او منه ومن المعلل تغليبا والا فالمعلل لا جوده فيه ايضا لانه لحن فانه لا يجوز اصلا الا بتجوز لانه ليس من هذا الباب كما قلنا انه من باب العلل الذي هو الشرب بعد النهل ضل من باب التعلل الذي هو التشاغل والتلهي ومنه تعليل الصبيب الطعام كما ذكره وهو ايضا اما معلول وموجود وبه عبر شيخنا بل قال انه الاولى لانه وقع في عباره اهل الفن كانه يقول من باب خطا مشهور خير من ايه من صحيح مغمور قال لانه وقع في عباره اهل الفن من ثبوتيه في اللغه اي هو من حفظ حجه علامه لم يحفظ لكن الاعراف ان فعله سلاح مزيد الاجود المعل يعني لكن على حسب القواعد لكن الاعراف يعني الذي يقتضيه العرف اللغوي والذي يقتضيه القواعد ان فعله ثلاثي مزيد لانه على وليس على فالاجود المعلق ما قاله الناظم وإن كان المعلول أولا كما مرة لأنه يعني مستعمل من قبله ولا ما يلحق. قال وهي العلة الخفيه عبارة عن سبب أو عبارة عن أسباب. قال بدرجة الهمزة جمع سبب. وهو لغة ما توصل به إلى غيره. والصلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. طرت، قال بحجة الحمد لله تخفيفا، أي طرأت، أي طلعت، لمعنى ظهرت للناقد فيها، أي الأسباب غموض وخفاء، قال العطف فيه عطف تفسير، أثرت أي قدحت في قبول الحديث، تدركت أي الأسباب أو العلة بعد جمع طرق الحديث والفحص. قائنه قدره بالخلاف والتفرع